What? ايها الحادي بن شاد اصيل اطرب الاسماع باللحن الجميل بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل ايها الحادي بن شاد اصيل اطرب الأسماع باللحن الجميل بقصيد ينهض العزم الكليل med Huda, äglo Cidad, Daw Al Ali, Daw Al Ali, och sänka min huzla, läs Salsabil, läs Salsabil. Med Sama, omförjda, under Sabil, under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 وسقنا من مزلال السلمي السلمي <تصفيق> السماء أم خل جفا السبي أن السبي أننا أصمح منا يشفي علي يشفي علي نغم يبعث في النفس الصفاء ويودي هل بشرف كل سبي هو للروح غذاء وشفاء هو للعقل منار وهدى إن ترنمت به تقربا شدوت لحنه وقت الاصيل بكى <تصفيق> لحني وهمي <تصفيق> دانا وارتما عن كاهل الحمل ثقله ايها الشاذ المفدى رونا ان ندى توليدك السام النبي هيج الأشواق فينا إننا جد مشتاقون للفن القديم كلما لحن كان ج خاطري صرت نشوانا كمن اوثني امين وسما قلبي بوجد نامري سابحا فيك يا مولاي بالهدى Alaikum wa salam minn azza la ala al sabi al sabi al sabi